لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر لا إله إلا أنت سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان allah akbar. Allahu allah Allahu akbar Allahu akbar. dat is Aishhadu an la ilaha illa Allah Aishhadu anna muhammad rasoolu Achheder, en muhammad de Ressul Allah. ZANG EN Hij is aan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 وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والاكرام اني اعهد اليك في هذه الحياه الدنيا واشهدك وكفى بك شهيدا اني اشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك وأشهد أن وعدك حق وبقاءك حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور وأنك ان تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهدا تؤديه إلى يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد واغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي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 لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا انت برحمتك استغيث اصلح لي شاني ولا تكلني الى نفسي طرفه عين الله اكبر الله اكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين الله الله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 الله أكبر الله, الله أكبر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 سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامه عذاب الحريق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 وكذلك انزلناه ايات بينات وان الله يهدي من يريد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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ من فِي السَّمَاوَاتِ ومن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ والدواب وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 139. 149. 151. 152. 152. 162. 163. 163. 164.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 ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها يحلون فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حرير وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ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 ومن يرد فيه بالحد بظلم نذقه من عذاب اليم واذ بوائنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي ل والطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لهم وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات عَلَى مَا رزقهم من بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الفقير. 124. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وَمَن ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه الْأَنْعَامُ وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم